الحمد لله رب العالمين ويسلم ويسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأسان إلى يوم الدين أما بعد أيهم السماء الكرام فهذه هي الحلقة الرابعة والثلاثون بعد المئة من حلقات أحكام من القرآن الكريم كلنا في أسماء الآية الكريمة ورقون تعالى إن في الخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر جنات فأو الناس وإذا وإلا هنا انتهت الحلقة السابقة فيقول الله عز وجل وما أنزل, وما أنزل وما أنزل الله من السماء من ماء فأحجار الأرض بعد ما يعني في هذا أيضا آيات لقون ياقين ويريد بالماء الذي ينزل من السماء يريد أنه يتبارك وتار المطر يحيي به الأرض بعد موتها فتجد الأرض هامدة يابسة فإذا, فإذا فيها مخفرة تهتز في هذا آيات على كمال قدرة الله عز وجل وعلى قدرته على إحراء الموت كما يستدل الله سبحانه وتعالى على ذلك في آيات كثيرة لسنا وقرآن نبث فيها من كل دابة أي نشرب الأرض من دابة من الدواب الكثيرة التي لا يمكن تعداد أجناسها فضلاً عن أفرادها وهذه الدواب كلها رزقها على الله عز وجل كما قال تعالى وما من دابة في الأرض كل على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل أن في كتاب مبين ودابة هنا اسمه كل ما يجبل على الأرض من صغير وكبير وإنسان وحيوان المقالة تصريف الرياح تصريف الرياح يعني تحريفها من جنوب إلى شمال إلى شرط إلى غرب وهناك تصريف آخر من حارة إلى باردة تصريف الثالث من مثيرة للصحاب إلى ملقحة الله كل هذا التصريف فيه آيات لقوم يعقلون فإن هذا التصريف للرياح لو اجتمعت الخليقة كلها على أن تأتي بمثله ما استطاعت إلى ذلك صبيلا لو جمعت جميع المكاعم النفاتات وبكل قواها ما استطعت إلى أن تأتي بأدنى ريح من هذه الرياح، والصحاب المسخري بين السماء والأرض هذا السحاب الذي ينسحب في الجو حاملا المياه العظيمة قال قد قال الله تبارك وتعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصيب عن من يشاء هذا السحاب المسخر المدلل لأمر الله تعالى يوجهه حيث شاء في هذا كله آيات لقوم يعقلون، أي لقوم عندهم عقول يستدلون بها بهذا إيمان، هاد... يستجلون بهذه الأشياء وغيرها على قدرة الله تبارك وتعالى. في هذه الآية السلمة من الفوائد والأحكام. ما أشار الله إليه في آخرها بآيات لقوم يعقلون فيها وفيها أيضا الإشارة إلى خلق السماوات والأرض وأن خالقهما جل وعلا له ما القدس العظيمة ما يظهر العقول لَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَمَا نَسَ وَمَا مَسَّهُ مِنْ لُغُوبٍ جَلَّ وَعَلَا وفيها من أنواع الأحكام العبرة باختلاف الليل والنهار على الوجه الذي شرحناه في الحلقة السابقة وفيها أيضا نعمة الله سبحانه وتعالى بهذا الاختلاف وقد شار الله تعالى إلى ذلك في قوله وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن ذكر أو أراد شكورا وفيها أيضا من الفواهد ويأمنا مثل الله تعالى بالفلك التي تجري في البحر بما يطع الناس حيث تنقل الناس من بر إلى بر تنقل الأطعمة وما يحتاجه الناس حتى ينتفع الوالد حتى ينتفع الصادر منهم ذلك والوالد إليهم وفيها تماما قدرة الله تبارك وتعالى بإنزال الماء من السماء وإحفاء العرض به وفيها وفيه أيضا من الفوائد بيان حكمة الله حيث جعل هذا المطر ينزل من العلو ليشمل ما ارتفع من الأرض وما نزل منها وفيها أيضا من الفائل والأحكام ويوم إحادة علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء في هذه الأرض من الدواب الصغيرة وكبيرة حيث إن إن الله تعالى نشر في هذه الأرض هذه الدواب حتى من الإنسان ينزل أحياناً في أرض قفر ليس حولها أحد في جابه يرى النمل ويرى غيرها من من نخلة الله عز وجل وفيها أيضاً نفع الحفام بيان قدر الله عز وجل بتصريف الريح وهذا التصريف له حكمة عظيمة، لأنه من فعل الله تعالى، وكل فعل من فعل الله فإنه مقرون بالحكمة البالغة، لأن من أوص لأن من أصناء الله الحكيم، وهو محكم المتقن بكل ما صنع ولكل ما شرع. ومن فوائد هذه الآية أن هذا السحاب مصخر، أي مذلّم. يصرفه الله تعالى حيث يشاء ولا أدل على ذلك من استسقاء النبي صلى الله عليه وعلى أل وسلم في خطة الجمعة حين جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فدعوا الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا ثلاث مرات فمن لزل من المنبر إلا والمطر يتحاضر من لحيته وكذلك قصة الرجل صاحب, صاحب الحديقة حين سمع رجل آخر صوتا من أصحاب يقول أسقي الحديقة فلان فنزل المطر في حره ثم جرى في شرج منها حتى أرغى تلك الحديقة فجاء الذي سمع الصوت إلى صاحب الحديقة يسأله من أنت حتى ذكر له الاسم الذي سمعه من السماء فلما سأله صاحب الحديقة ما شأنك أخبره بأنه سمع صوتا من السحاب يقول أسطل حديقة فلا ثم سأله ماذا كنت تسمع في هذه الحديقة فأخبره أنه يجعلها أثباثا يجعل ثلثا للقيام عليها وثلثا لنفقته وعياله وثلثا يتصدقوا بهم ومن فائد هذه الآية الكريمة طويلة العقل وأن العقل يهتدي به صاحبه إلى معرفة آيات الله عز وجل وقد دمنا الله سبحانه وتعالى أنه لا يعقل هذه الأمثال وهذه الآيات إلا العالمين فقال تعالى وثيث الأمثال وغضبها للناس وما يعقلها إلا العالمين وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته